وتوفيقه شرح كتاب المعتقد الصحيح لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله في آخر عنوان من هذا الكتاب التحذير من مجالسة أهل الأهواء التحذير من مجالسة أهل الأهواء ومقصود المؤلف رحمه الله بأهل الأهواء مقصوده بذلك أهل البدع أهل البدع فأهل البدع سموا ووصفوا بأنهم من أهل الأهواء لأنهم خالفوا السنة واتبعوا هواهم خالفوا سنة واتبعوا هواهم فلقبوا بأهل الأهواء فيقول المؤلف رحمه الله في هذا العنوان التحذير من مجالسة أهل الأهواء التحذير من مجالسة أهل البدع وهذا العنوان الذي عقده المؤلف رحمه الله يندرج تحت أصل عظيم من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين وهي قاعدة الولاء والبراء قاعدة الولاء والبراء والمراد بهذه القاعدة والمقصود بهذا الأصل أن يوالى, أن يوالى أهل الخير والصلاح وأن يجنب أهل الشر والفساد هذا هو المقصود بهذا الأصل أن نوالي أهل الخير والصلاح وأن نصحبهم وأن نجالسهم وأن نبتعد عن أهل الشر والفساد فلا نجالسهم ولا نصحبهم بل نبغضهم ونبغض ما عليه من شر وفساد وهذا الأصل وهو أصل الولاء والبراء قد دلت عليه نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى آخر الآية إذن فدلت هذه الآية وغيرها من الآيات والنصوص الكثيرة أن المؤمن ليس له أن يوالي من حاد الله ورسوله بل عليه بمعادتهم وتجنبهم والبعد عنه إذن يقول المؤلف رحمه الله التحذير من مجالسة أهل الأهواء لماذا يحذر من مجالسة أهل الأهواء لأن مجالستهم قد تفضي إلى التأثر بهم وببداعه وكما قيل في المثل الصاحب ساحب الصاحب ساحب يعني من تصحبه يخشى عليك من أن يسحبك إلى بدأته وإلى شره والعياذ بالله ولهذا جاءت نصوص كثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الحث فيها الحث على مجالسة الأخيار ومصحبتهم وفيها التحذير من مجالسة ومصحبة الأشرار ومن تلك الآيات قول الله تبارك وتعالى كما في صورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أيجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشية من عباد الله، إذا فهذه الآية فيها حث على مجالسة أهل الخير والصلاح من أهل ذكر الله تبارك وتعالى ومن أولئك الذين يلجؤون بالدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى، ولهذا أيضا ثبت في السنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل المرء على دين خليله يعني المرء غالبا ما يكون على قبائع وعلى أخلاق من يصاحبه فإذا أردت أن تعرف طبع الشخص ودينه وخلقه فانظر إلى من يصاحب فإذا فإن كان يصاحب صاحب يعني دين فيه انحراف وصاحب أخلاق يعني فيها سوء فعلم أن هذا الشخص يكون كذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله أي على دين صاحبه فلينظر أحدكم من يخالل ولهذا أيضا صحى وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل قعامك إلا تقياً لا تصاحب إلا مؤمناً فلا ينبغي للمسلم أن يصاحب الأشرار والفجار بل عليه بمسحابة أهل الإيمان والدين فيقول لا تصاحب إلا مؤمناً ولئى أكل قعامك إلا تقيٌّ ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجلس السوء مثل الجليس الصالح والجلس السوء ك بائعي او كحامل المسك ونافخ الكير مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فشبه عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح بحامل المسك وشبه الجليس السوء بنافخ الكير كير الحداد الذي اه؟ يعني ينفق فيه النار ليحمي حديدا ليصنعه يعني كما يشاء فقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس سوء كحمل المسك ونافخ الكير قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث فحمل المسك إما أن يحذيك يعني إما أن يعطيك من مسكه فتنتفع به وبرححته الطيبة إما أن يحذيك أي يعطيك بالمجان وإما أن تبتاع منه يعني إما أن تشتري منه إن لم بالمجان وإما أن تجد منه ريح طيبة يعني هذه يعني أسوأ الحالات يعني من جلس من يبيع الرائحة والمسك يعني أسوأ الحالات أن يجد منه وأن يجد في محله ماذا الرائحة الطيبة الرائحة الطيبة فهذا هو مثل الجليس الصالح فمن جلس الرجل الصالح فلا تخلو مجالسته من ماذا من نفع ومصلح لا تخلو من نفع قال عليه الصلاة والسلام ونافخ الكير ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك يعني لو ضارت شرارة من كيره فإنها قد تحرقك أو تحرق ثوبك إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة إذن هذا هو مثل الجليس السيء أيضا فلا تخلو مجالسته والعياذ بالله من شر ويعني ضرار وفساد إذن فهذا الحديث أيضا يعني أصل يعني عظيم في وجوب ماذا مجالسة الأخيار والصالحين وتجنب الأشرار وأهل الشر والفساد لماذا؟ لأن المصاحبة ما قلنا مؤثرة يعني تؤثر في الشخص ولهذا قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قارينه إن القرين بالمقارن يقتدي عن المرء لا تسأل وسل عن قارينه يعني إذا أردت أن تعرف يعني حال الشخص فاسأل عن صاحبه فإنك ستعرفون وهذا مصداقا للحديث السابق المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب إذا فمصاحبة الغير مؤثرة في النفس بلا شك مصاحبة الغير مؤثرة في النفس بلا شك ولهذا يؤمر المسلم بأن يصاحب ماذا؟ الأخيار والصالحين بل إن سبحان الله حتى يعني مصاحبة يعني غير الـ الـ الإنسان يعني قد تؤثر على الشخص قد نجد أحيانا شخصا يصاحب حيوانا ما فيأخذ من طباعه يعني قد يصاحب الشخص حيوانا ما فتنتقل طبائع يعني ذلك الحيوان لذلك الشخص وهذا يعني معروف هذا معروف بل في السنة ما يؤكد ذلك في السنة ما يؤكد ذلك ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخر والخيلاء الفخر والخيلاء أي الكبر والتعاظم فيقول عليه الصلاة والسلام الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل يعني من كان مربيا لهذه الحيوانات من كانت عنده خيول وإبل وأكثر معشرتها فإنه سيرث من طباعه لأن الخيل من طبعه ماذا؟ يعني الكبر وهكذا الإبل فيها هذا الطبع الكبر والعناد ونحو ذلك فمن صاحب وعاشر هذه الحيوانات تأثر بأخلاق فقال عليه صلى والسلام الفخر والخيالاء في أهل الخيل والإبل والسكينة في أهل الغنم والسكينة في أهل الغنم ولما كانت الغنم يعني معروفة يعني بطمئناتها وسكينتها فمن عاشرها أيضاً ورث هذه الطمأنينة والسكينة ولهذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم ما ما بعث الله نبياً إلا راع الغنم قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا راعيتها على قراريط لأهل مك فلماذا يعني ال ال الأنبياء يعني يوجهون إلى رعي هذه ال ال ال ال الأغنام حتى يرثوا من ماذا ها من سكينتها وصبرها ونحو ذلك حتى يرثوا يعني من تلك ال السكينة والطمأنينة والصبر ونحو ذلك إذن فالشاهد الشاهد أن الصاحب صاحب كما قلنا ولهذا كما قال المؤلف يعني أهل السنة كما سيأتي يحذرون من ماذا من مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع لأن من جالسهم ورث وأخذ من طبائعهم وأخلاقهم وبداعهم والعياذ بالله إذا نعود إلى كلام المؤلف قال التحذير من مجالسة أهل الأهواء على رحمه الله وحذر أهل السنة من مجادسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا. حذر أهل السنة من مجادسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا. ولهذا مرة معنا في العنوان السابق مرة معنا قول الإمام أحمد رحمه الله لما قال.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 يعني قول الحسن البصري رحمه الله لا تجالسوا أصحاب الأهواء لا تجالسوا أصحاب الأهواء إذا فأهل السنة كما قال المؤلف حذروا من مجالسة أهل البدع تحذيرا شديدا قال المؤلف لأن مجالستهم فيها مخالفة أمر الله لأن الله تعالى في كتابه أمرنا بمجالسة الأخيار ونهانا عن مجالسة الأشرار كما سيأتي وعليه فمن جلس أهل البدع يكون قد خالف أمر الله تبارك وتعالى إذا يقول لأن مجالسته فيها مخالفة أمر الله وهي علامة محبتي يعني من جلس إلى شخص أو جلس إلى شخص ودا ومع ذلك هذه علامة على أنه ماذا يحب؟ والمؤمن كما قلنا مأمور بماذا؟ بمحبة أهل الخير والصلاح. وأما يعني أهل الشر والفساد وأهل البدع، فالواجب بغض لا محبتهم. إذا قال وهي علامة محبتهم، قال ومجالسهم يعني من يجالسهم ومجالسهم على خطر. من الانقياد إلى ضلالهم ومتابعتهم على باطلهم. إذا فمن يجلس أهل الأهواء وأهل البدع فهو على خطر لأنه بإمكانه أن يتأثر ببدعهم وضلالتهم. إذا قال المؤلف ومجالسهم على خطر أو على خطر من الانقياد إلى ضلالهم. ومتابعتهم على باطله. قال المؤلف بعد ذلك قال ابن تيمية رحمه الله والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء مشتهارا عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجية. يعني هذه الالتفاتة من المؤلف رحمه الله جميلة جدا جميلة جدا إذا فهؤلاء هم أهل البدع الذين نهينا عن ماذا عن مجالسهم هؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله هم أهل البدع الذين نهينا عن مجالستهم هم الذين خالفوا ماذا نصوص الكتاب والسنة الواضح الظاهر كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والمعتزلة ونحوه لماذا أقول يعني هذه الالتفاة من المؤلف جميلة جدا لأن كثيرا من شبابنا اليوم مع الأسف الشديد يعني صاروا يهجرون كل أحد ويهجرون كل أحد فكل من يخالفك في رأي أو في قول أو في مسألة يسلط عليه ماذا؟ هذا الهجر وتحريم ماذا؟ مجالسته ولهذا من المهم جدا على المفتي خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل والعياذ بالله كثر فيه الجهل وقل فيه يعني الصلاة فعلى المفتي أن يكون فطناً كيس يعني كم من إنسان يعني يرفع هاتفه إلى عالم من العلماء يا شيخ عندنا مبتدع آخر بلدتنا هل نهجره المفتي نعم مهجرور لا تكلموه ولا تجالسوا طيب اسأله عن طبيعة هذه ال ال ال البدع يعني ما هي بدعة يعني هذا الذي سئلنا هل نهجره أم لا قد تكون بدعته أنه يقنط في صلاة الفجر إمام أه يقنط في صلاة الفجر أه فنبدعه ونهجره ولا نجالسه أه مبتدع آخر نهجره ولا نجالسه أيضا بدعته مثلا أنه يحمل عصا. على المنبر يوم الجمعة فيهجر وينهى عن مجالسته وهذا هو يعني الشر والبلاء هذا هو الشر والبلاء فصار كثير من الناس مع الأسل الشديد يعني بحكم جهلهم بأصول الشرع وقواعده يظنون أن كل من يخالفنا في رأي أو مسألة آفة مبتدع يعني لابد من هجره إذن فالمبتدع الذي يهجر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ويهجر بسببها قال ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة إلى غير ذلك ولهذا يعني من المهم جدا أن نعرف أصلا عظيما جدا أصلا عظيما جدا وهو أن ما وسع السلف يجب أن يسعنا ما وسع السلف يجب أن يسعنا يعني كما ما فاج بالأمثلة السابق يعني القنود في صلاة الفجر القنط في صالة الفجر من المسائل التي تنزع فيها العلماء واختلفوا فيها وكثير من أهل العلم قال بذلك وأفتى بذلك إذن فهذه المسألة من الألماناء المسائل التي يعني يختلف فيها أهل العلم ويتنزع فيها وكل يدلي بدلوه وكل يدلي بحجته وهي مسألة تحتملها النصوص الشرعية فمسألة كهذا لا يجوز لنا أن نبدع المخالف بسببه فإذا كان السلف قد وسعهم الخلاف في هذه المسألة ولم يبدع بعضهم بعضا بسببه فكيف نأتي نحن فنضيق نضيق ونبدع في مسألة كان الخلاف فيها واسعا في زمن السلف فما وسع السلف لابد أن يسعى يعني بعض الناس يبدع يعني شخصا أو إماما لكونه يقول بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر هذه أيضا من المسائل التي تنزع فيها السلف والعلماء ووسعهم فيها ماذا الخلاف فلابد أن يسعى نحن أيضا إذا فلابد للمسلم أن يكون يعني فقيها في هذه المسائل يعني لا يعني يطلق الأحكام الهجر وتحريم الالمجالسة يعني هكذا جوزف يعني لابد من الالنظر يعني في هذه المسألة التي خالفنا فيها المخالف هل هي يعني من المسائل الواضحة البينة التي يعد فيها المخالف مخالفا للكتاب والسنة أو إجماع العلماء أم أنها من المسائل الخفية الدقيقة؟ ولهذا نص يعني شيخ الإسلام رحمه الله نصّ شيخ الإسلام رحمه الله على أنه لا يبدع المخالف في المسائل الخفية يعني هناك مسائل خفية دقيقة أدلتها لا ليست واضحة وظاهرة فلا يبدع فيها المخالف حتى لو كان هذا المخالف مخطئا إلا لا يبدع المخالف في الأمور الواضحة الجليّة جداً الواضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما المسائل التي اختلف فيها السلف واختلف فيها العلماء والأئمة وهي محل خلاف بين أهل العلم وما زال أهل العلم يذكرون الخلاف فيها ف في مثل هذه المسائل لا يجوز أن نحكم على المخالف فيها بأنه مبتدع ونأمر بماذا بهجره وعدم ماذا مجالستي إذا هذا يعني أمر مهم جدا لابد أن نتفطن له فنبدأ كما قلت أن يسعنا ما وسع القوم ما وسع السلف والعلماء والأئمة ولهذا يعني هناك كلمة يعني عظيمة قالها الأوزعي رحمه الله حين قال اصبر نفسك على السنة اصبر نفسك على السنة أي تمسك بها وعض عليها بالنواجد ثم قال وقف حيث وقف القوم قف حيث وقف القوم الأشياء التي وقف فيها السلف ولم يخوضوا فيها فلابد أن نقف عنده وقف حيث وقف القوم أي قف حيث وقف السلف وقل بما قال قل بما قالوه من أقوال وآراء واجتهادات فإذا قال السلف بقول ما أو برأي ما أو باجتهاد ما فلا ظير عليك أن تقول به وقل بما قالوا وكف عما كف عنه وكف يعني دع وترك ما تركوه وما كف عنه ثم قال رحمه الله واسلك سبيل سلفك الصالح ثم قال وهذه القاعدة فإنه يسعك ما وسعهم فالأمر الذي وسع السلف والعلماء والأئمة بد أن يسعنا نحن أيضا لابد أن يسعنا نحن أيضا إذا ف يعني كما قلت يعني هذه ال الجملة الاعتراضية إن صح التعبير التي ذكرها المؤلف رحمه الله يعني مهمة جدا وفي محلها ولهذا قال المؤلف قال ابن تيمية رحمه الله والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء مشتهر عند أهل العلم بسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله ثم ذكر المؤلف رحمه الله يعني بعض النصوص والنقول التي يستدل بها على مشروعية عدم مجالسة يعني أهل الاهواء فقال المؤلف قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكراء مع القوم الظالمين وشهد من هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فنهى الله جل وعلا عن مجالسة من يخوض في آيات الله تبارك وتعالى ما من يخوض في آيات الله تبارك وتعالى ويعني هذه الآية استدل بها أهل العلم على يعني عدم جواز مجالسة أهل البدع لأن أهل البدع يعني من أول من أهل الخوض والجدال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يخوضون في إذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأولئك الذين سمى الله فحذروهم فأولئك أو وإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله قال عليه الصلاة والسلام فحذروهم ولهذا كان محمد ابن سيرين أرحمه الله يرى أن هذه الآية من سورة الأنعام نزلت في أهل الأهواء كان يرى بأن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء والآية طبعا وإن كانت عامة إلا أنه يمكن أن تنزل على أهل الأهواء كما قال ابن سيرين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوض في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقع بعد الذكر مع القوم الظالمين. قال المؤلف قال ابن عباس دخل في هذه الآية دخل في هذه الآية كل محدث في الدين يعني كل مبتدع في الدين وكل مبتدع إلى يوم من القيامة دخل في هذه الآية كل محدث في الدين. وكل مبتدع إلى يوم القيام قال المؤلف نقاله عنه أي عن ابن عباس البغوي في تفسيره نقاله الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره ولكن أنبه فقط على أن الإمام البغوي رحمه الله تعالى إنما نقل قول ابن عباس هذا في تفسير آية النساء لا آية الأنعام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 وهذه الآية نشبهها بآية الأنعام هي هي في نفس المعنى بل هذه الآية يعني آية النساء فيها إحالة على آية الأنعام فقوله تعالى وقد نزل عليكم أي في آية الأنعام إذا ففيها إحالة على آية الأنعام وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم يعني إن جلستموهم في حال يعني خوضهم واستهزائهم بآيات الله تبارك وتعالى فإنكم إذا مثلهم في الـ الـ الـ الإثم والوعيد والعقاب ونحو ذلك إذن يعني قول ابن عباس هذا نقله عنه الإمام البغوي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية من صورة النساء لا عند تفسيره لآية الأنعام قال المؤلف بعد ذلك وقال ابن جرير الطابل وهذه وهذا القول أيضا قاله ابن جرير رحمه الله في تفسيره لآية النساء لا لآية الأنعام لأن ثلاث ابن جليسة تكون فيه إشارة حين قال وفي هذه الآية إذا هذه الإشارة إنما هي إشارة لآية النساء لا لآية الأنعام إذن قال وقال ابن جرير الطبر رحمه الله طبعا رحمه الله ليس موجودة في الكتاب زدتها من عندي على وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم عند خوضهم في باطلهم إذا يقول ابن جرير رحمه الله وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع أهل الباطل من كل نوع يعني سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين ولكنهم عصاة أو كانوا مسلمين ولكنهم من أهل البيدأ إذاً فيها يعني نهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع قال من المبتدع والفسق عند خوضهم في باطله ثم قال المؤلف قال ابن عباس لا تجالس أهل الأهواء لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب إذا نهى ابن عباس أيضا رضي الله عنه عرض عن مجالسة أهل الأهواء وبيّن علة ذلك لماذا؟ قال فإن مجالستهم ممرضة للقلب لأن من يجالسهم قد يتأثر ببدعهم وتعلق في قلبه أشبهاتهم فيمرض قلبه والعياذ بالله إذا فهذه النصوص كما قلت يعني استدل بها المؤلف رحمه الله على يعني مشروعية يعني عدم مجالسة أهل الأهواء والبدع وهجرهم ونحو ذلك ويمكن أيضا أن يستدل عن ذلك بنصوص أخرى بنصوص أخرى فثبت عن الصحابة مثلا ثبت عن الصحابة مثلا أنهم كانوا يهجرون من يتعمد مخالفة السنة كان الصحابة يهجرون من يتعمد مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه حدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مسجد الله، فقال ولد لابن عمر والله لا نمنعهن إذن يتخذنه دغلا، يعني يتخذن ذلك وسيلة للخروج لا يعني ما بهن ونحو ذلك. فغضب ابن عمر رضي الله عنه غضبا شديدا، وسب يعني ذلك الابن يعني سبا شديدا، سبه سبا شديدا، وجاء يعني في بعض الروايات أنه يعني قال لا أكلمك أبدا، فما كلمه حتى مات، فما كلمه حتى مات، وأشهد من هذا الحديث ومن هذا ومن هذه القصة. أن ابن عمر رضي الله عنه يعني هجر هذا الابن والولد الذي تعمد مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام فاستدل أهل العلم بمثل هذا على مشروعية يعني هجر أهل البدع أيضا من الأثار التي جاءت في ذلك يعني قصة عبد الله بن مغفل رضي الله عنه مع أحد أقاربه أيضا رأاه يخذف يعني يرمي الحجارة الصغيرة بأصابعه فنهاه عن ذلك وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ وقال صلى الله عليه وسلم إنها يعني لا تنكأ عدوا يعني لا ترد عدوا إنما تفقع العين وتكسر السنة يعني هذه الحصى قد تقع على عين شخص فتضر بل وقد تفقى تلك العين وإذا وقعت على سن شخص قد تكسرها عين فقال عليه الصلاة والسلام إنما تفقأ العين وتكسر السن فنهاه عن ذلك ثم أرعاه عاد إلى فعله فجعل يخذف عين فقال له عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال له أنهاك عن الخذف أو الحذف وأحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وتعود إلى ذلك فلا أكلمك أبدا وهذا الحديث صحيح مسلم قال الإمام النووي رحمه الله معلقا عليه قال فيه هجران أهل البدع والفسوق قال فيه يعني من فوائد هذا الحديث قال فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم يعني مع علمهم بها وأيضا من الأثار التي جاءت في هذا الباب أيضا مرواه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة في كتابه الرسالة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لقي رجلا فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعني حدثه بشيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فخالفه يعني خالف ذلك الرجل السنة بعدما تبينت له فقال له أبو سعيد الخدرية رضي الله عنه والله لا آواني أي لا جمعني قال والله لا آواني وإياك سقف بيت أبدا يعني بعد اليوم لم أجتمع معك تحت سقف واحد وهذا يعني إعلان منه بهجرانه لهذا الشخص الذي تعمد مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا فمثل هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم يعني تدل أيضا يعني دلالة واضحة على يعني مشروعية ترك يعني مجالسة أهل البدع ومشروعية هجره يعني هذا باختصار شرح ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى إلا أن هذا الباب يعني فيه تفصيل أيضا يعني لا أقول يعني شبيه بتفصيل يعني الباب الذي ذكره المؤلف سابقا مما يتعلق بترك مجدلة أهل الأهواء، ولكن أيضا يعني هذه المسألة يعني فيها تفصيل عند أهل العلم، وهي ما يتعلق بمجادلة أهل البدع وهجرهم ونحو ذلك. ولهذا قد ترد مثلا يعني آثار أخرى عن السلف يعني تدل على خلاف هذا الأصل. يعني قد يقول قائل كيف تقولون؟ بأن يعني أهل البدع لا يجالسون ولا يكلمون بل ويهجرون وثبت عن السلف أنهم كانوا يجالسون أهل البدع لأجل مناظرتهم ومناقشتهم كما ذكرنا في قصة ابن عباس يعني لما ذهب إلى الخوارج وجلس معهم ونظره إذا فنقول يعني ال الأصل يعني الأصل هو ما ذكره المؤلف الأصل هو ما ذكره المؤلف وهو عدم يعني جواز يعني مجالسة أهل البدع، يعني خشية أن يتأثر السني المسلم ببدعهم وبشبهاتهم ولكن إذا اقتضت يعني مصلحة أن يجالسهم يعني المسلم و. يعني أمن عليه من هذه المحذورات التي ذكرها ال المؤلف فحينئذ لا بأس بمجالستهم يعني إذا اقتضت يعني الحاجة ذلك أو اقتضت المصلحة ذلك في ختامي يعني هذا الباب يعني أود فقط لأن الأسئلة أدري أنها سترد بكفرة فيما يتعلق بنهج هل يشرع؟ هجر المخالف هل يشرع هجر المبتدع أو لا فأود فقط الأذكرة يعني بعض الضوابط المهمة في هذه المسألة ضوابط مهمة في مسألة ماذا هجر الغير يعني هجر الغير سواء كان يعني عاصيا أو مبتدعا أو نحو ذلك فأقول الضابط الأول الضابط الأول أنه لابد أن يعلم بأن المبتدع الذي يشرع هجره المبتدع الذي يشرع هجره إلا هو المبتدع الذي يظهر بدعته أو يدعو إليها من كان مظهرا لبدعته أو داعيا إلى بدعته، فهذا الذي يشرع ماذا هجر؟ وأما من كان متخفيا ببدعته يعني من كانت له بدعة ولكنه يخفيها، لا يظهرها على الملأ ولا يدعو الناس إليها، فهذا لا يهجر، هذا لا يهجر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأما من كان مستترا بمعصية فأما من كان مستترا بمعصية يعني يعمل المعصية سرا أو مسرا لبدعة مسرا بالسينة ما يجب الصاد مسرا من السر ليس من الإصرار قال أو مسرا, مسرّا نقرأها بهذه قراءة ورش أحسن مسرا ها لبدعة غير مكفرة يعني من كانت له بدعة ولكنه يخفيها يفعلها سرا قال فإن هذا لا يهجر قال فإن هذا لا يهجر قال وإنما يهجر الداعي إلى البدعة وإنما يهجر الداعي إلى البدعة إذ الهجر نوع من العقوبة وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا من أظهر المعصية قولا أو عمل إذن فالمبتدع الذي يشرع هجره هو المبتدع الذي يعلن بدعته يعلن بدعته ويظهرها أو يدعو إليه طبعا مع اعتبار يعني نوع ما نعده بدء كما أشرنا إلى ذلك سلف قد يقول قائل هذا الإمام مبتدع يحمل العصى على المنبر على يوم الجمهة فنقول هذه المسألة ليس من المسائل التي يبدع فيها ماذا الشرق طيب الضابط الثاني من ضوابط الهجم لابد أن يعلم بأن الهجر إنما يشرع إذا كان تأثيره في المهجور إيجابيا لا سلبيا الهجر إنما يشرع إذا كان تأثيره في المهجور إيجابيا لا سلبيا ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله قال ولا هجر إلا لمن ترجو تأديبه قال ولا هجر إلا لمن ترجو تأديبه أو تخاف من شره يعني قد تهجر الشخص كما يقال هجر وقايا يعني تخشى أن تتأثر بشره أو بنعته فتهجره لذلك تبتعد عنه لذلك إذا قال ولا هجر إلا لمن ترجو وهذا هو الشاهد لمن ترجو تأديبه أو تخاف من شره في بدعة أو غيرها إذن فالهجر باختصار الهجر دواء وعلاج الهجر دواء وعلاج متى نفع هذا الدواء وهذا العلاج استعملناه ومتى لم ينفع تركناه متى لم ينفع تركناه لأن الأصل في المسلم أنه ماذا لا يهجر هذا هو الأصل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إذا الأصل أن المسلم لا يهجر أخاه المسلم إذن فالعدم الهجر هو الأصل ولهذا فالهجر إنما يستعمل كالعلاج والدواء فإذا كان هذا الهجر ينفع ماذا المهجور يعني شخص انحرف عصى الله تعالى او وقع في بدعة او وقع في بدعة كبدعة مثلا خوارج ونحو ذلك فنتفق مثلا على ان نهجره فلا احد يكلمه ولا احد يسلم عليه ولا احد يستجيب لدعوته واذا مرض فلا نعوده فنتفق على ماذا على هجره إذا علمنا بأن هجره يفيد وينفعه إذا كان يتأثر بهذا الهجر ويحمله هذا الهجر على التوبة والرجوع إلى حضيرة السنة وأرى إن كان هذا الهجر لا يزده إلا بعدا عن السنة يقولوا الله دوكش ما غير تهنت منهم كنت كل ما تلقى بيوم يكسروا لي رسل فعلك هذا بدعة والأدلة كذا وقال العلماء كذا ها هرمي كم يقولوا ارتحت منه فإذا كان هذا الهاجر لا لا يفيده بل قد يزيده يعني انغماسا في بدعته وبعدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فحينئذ لا يشرع الهاجر فحينئذ لا يشرع ماذا الهاجر إذن هذا الهاجر يعني يشرع لأجل التأديل ولأجل يعني يرد الشخص إلى يعني الحق والصواب والجد وأما إن كان هذا الهجر لا يزيده إلا بعدا عن الحق فحينئذ لا يشرع أيضا من الضوابط المهمة يعني في هذا الباب مراعاة يعني لابد من مراعاة حال الهاجر يعني هذا الذي يهجر المبتدع لابد أن ننظر في يعني حاله هل هو يعني إن صح التعبير من الشخصيات المؤثرة في المجتمع يعني هذا الهاجر الذي يصدر هذا الحكم بهجر المبتدع الفلاني يعني لابد أن يكون له وزن في المجتمع لابد أن يكون قدوة وأسوة بحيث إذا هجر هذا الشخص ذلك المبتدع أه كان له ماذا أه أثر كان لهذا الهاجر أثر ويمكن أن يأتي هذا الهاجر بماذا بالثمر وأما إن كان هذا الهاجر لا قيمة له في المجتمع يعني شخص من أجهل الناس من أجهل أه الناس طبعاً لا أقول من أجهل الناس بمعنى يعني أنه منحرف وغير ذلك لا إنما أقصد بذلك أنه شخص عامي شخص عامي نوعاً كان يعني في الظاهر يعني يحافظ على الواجبات ويحافظ على السنة ولكن يعني ليس له يعني ذلك لا لا لا لا العلم ولا لا يعد هذا الشخص أسوة في مجتمعه ولا قدوة فمثل هذا الشخص لو أنه أصدر حكما بهاجر هذا المبتدع هل يكون له تأثير؟ لن يكون له أي تأثير أنت أصلا يعني ليس لك قيمة يعني كبيرة في مجتمعك فكيف تظن أنك لو هجرت هذا الشخص فبإمكانه ماذا؟ أن, أن يعود إلى الحق والرشد والصواب فمثلك لا يؤثر في ذلك المبتدع ولهذا فلابد من مراعاة ماذا يعني حال ال ال الهاجر وكونه يعني قدوة وعصوة في ماذا يعني في مجتمعه ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول وهذا الهجر يختلف أن يختلف حكمه يعني جوازا ومنعا قال وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين من يقوم بهذا الهجر في قوتهم ورعفه الهجر إذا كان قويا نفع ماذا هجره وأما إن كان الهجر ضعيفا لم ينفع هجره فلا يشرع إذا قال وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فإن المقصود زجر المهجور وتأديبه هذا هو المقصود ورجول العامة عن مثل حاله يعني أن تترك العامة مثل ما فعله يعني هذا الشخص ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يعني كان يترك الصلاة على بعض الناس كان يترك الصلاة على بعض الناس فلا يصلي عليهم صلاة ماذا الجنازة إذا عرف مثلا بأن هذا الشخص مات وعليه دين لا يصلي عليه صلاة جنازة لا يصلي عليه صلاة الجناس لماذا؟ يعني حتى يرتدع أنثاله من الناس حتى يرتدع أنثاله من الناس لماذا؟ لأن الناس إذا رأوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على مثل هذا فإنهم ماذا؟ آه سيرتدعون وينزجرون فهكذا نقول إذا رأى الناس يعني هذا الرجل العالم الجليل أو هذا يعني الشخص الذي هو شيخا في قبيلته تركوا يعني هذا الشخص وهجروه فلا شك أن, يعني أن هذا الهجر يعني سيؤتي ماذا ثماره وأن الهجر يكون له تأثير يعني في حق المهجور وفي حق العامة وفي حق العام ولهذا يقول شيخ الإسلام فإن المقصود به زجر المهجور وتأديمه ورجوع العامة عن مثل حاله ويظن هناك يعني ضابط المرابع وهو مهم جدا وهو مراعاة حال المكان والزمان فيما يتعلق بالهجر قد يكون الهجر نافعا في مكان ما ليس بنافع في مكان آخر وقد يكون الهجر نافعا في زمان ما ليس بنافع في زمان آخر يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى يقول فإذا كانت الغلبة فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كانت مشروعية الهجر قائمة على أصلها يعني إذا كنا في مكان أو زمان الغلبة والظهور لأهل السنة يعني أهل السنة هم الظاهرون وأما أهل البدع فإنهم قلة ففي مثل هذا المجتمع وفي مثل هذا الزمان ينفع ماذا الهاجر لأن ال ال الهاجرين يعني لهم قوة الهاجرين لهم ماذا قوة ومتمكنون لهم قوة ولهم معل تمكن ولهذا إذا هجروا نفع ماذا هجروا وان قال رحمه الله وان كانت القوه والكسره ولا حول ولا قوه إلا بالله قال وان كانت القوه والكسره ولا حول ولا قوه إلا بالله لم يشرع الهاجر لان الغلب والقوه إذا كانت لاهل البدع من سيهجر من يعني هل الواحد هو الذي سيهجر المليون؟ هل يعقل أن يهجر شخص واحد مليون شخص؟ العكس هو الصحيح إذا فإذا كانت الغلبة والقوة لأهل البدع مع الأسف فحينئذ لا يلجأ لهذا الهجم قال الشيخ رحمه الله وكان مسلك التأليف خشية زيادة الشر يعني المسلك الذي يوصلت حينئذ هو مسلك ماذا التأليف هو مسلك التأليف طيب. الضابط الخامس يعني من ضوابط الـ الـ الـ الـ الهجر وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى في هذا الهجر فهذا الهجر دين يدين العبد به لله تبارك وتعالى ولذلك لا يجوز أن يكون هذا الهجر مبنيا على هوى النفس ونحو ذلك فلا يجوز للمسلم أن يهجر غيره لهوى في نفسه وإنما إذا هجر فيهجر إخلاصا لله تبارك وتعالى ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله كلمة عظيمة قال رحمه الله الهجرة الشرعية ويعني به الهجر الشرعي قال <تصفيق> الهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله قال فالطاعة لابد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره فتكون خالصة لله صوابا فمن هجر وهذا هو الشاهد يقول رحمه الله فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا وما أكثر تأملوا قال وما أكثر ما تفعل النفوس قال وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظامة أنها تفعله طاعة لله كثيرا ما نفعل أشياء نظن بأننا نفعلها طاعة لله وإنما نفعلها مع الأسف الشديد طاعة لأهوائنا يعني بعض الناس مثلا قد يكون عنده خلاف مع شخص لا يتفاهم معه يبرضه ثم تأتي يعني زل وكما يقال يعني سبال قتحدر هذا يعني منحرف زائغ عن السنة لابد أن يهجر وهكذا فالهجر لا يجز أن يكون لهوى النفوس ولهذا قد تهجر شخصا ولا ولتهجر من هو أعظم يعني معصية وبدعة من ذلك الشخص يعني بعض الناس مع الأسف قد يهجر مثلا آه شيخا عجوزا كبيرا مثلا يقرأ الحزب الراتب يقول هذا مبتدع يهجر بينما تجده يجالس أصحاب المخدرات والمسكرات وغير ذلك فلا يجوز للمسلم أن يهجر لهوى النفس فقط بل هجره لابد أن يكون لله تبارك وتعالى ولهذا يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني ضرب لنا يعني مثالا رائعا في هذا الإخلاص يعني تأملوا يعني في قصة ال الإفك وكثير منكم يعرفها مصطفى ابن أوساسة رضي الله عنه كان من أقارب أبي بكر ومن الفقراء والمساكين وكان من المهاجرين هاجر من مكة إلى المدينة مصطح رضي الله عنه في حديثة الإفك تكلم في عرض عائشة وخاض في ذلك فلما بلغ أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأضاه ذلك حلف وكان ينفق عليه يعني كان أبو بكر يعني ينفق عليه بسبب ماذا؟ يعني فقره ومسكنته فكان ينفق عليه فلما بلغه أنه تكلم في عرض ابنته عاحشة حلف حلف أن ينفق عليه بعد ذلك وهجره كما يعني يقال فنزل قول الله تبارك وتعالى في سورة النور ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعى أن يؤتوا أولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال أبو بكر رضي الله عنه والله إني أحب أن يغفر الله لي فأرد له ماذا النفقة يعني, يعني رجل يتكلم ماذا في عرض بنتك ويتهمها بالزنا والعياذ بالله يتهمها بالزنا والعياذ بالله ومع ذلك ترك أبو بكر أو ترك أبو بكر رضي الله عنه ماذا هجره لأن هذا الهجر لهوى النفس وهذا الشخص يتوب إلى الله عز وجل هو تكلم في عرضها وتاب إلى الله جل وعلا والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولكن نحن نفوسنا طبعا تأبهها خلي والله يتومي تمرة كيف يتكلم في عرض ابنتي ولكن يعني ال الإخلاص في هذا الأمر هو يعني من حمل أبي بكر رضي الله عنه على أن يعني أن يعود عن قوله ويعود إلى يعني إنفقه يعني على هذا الرجل فهذا هو يعني معنى يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني حين قال فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرًا.